أربعة. استمع إلى الحوار ثم قرأه وكتبه في دفترك وتحدث عنه مع أصدقائك. لماذا نصلي؟ أراك تصلي بانتظام يا أبي. ما سبب ذلك؟ الصلاة فرض يا بني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. على من هي واجبة يا أبي؟ على كل مسلم ومسلمة. بعد بلوغ سن المراهقة أريد أن أعرف كم عددها في اليوم يجب على المسلم أن يصلي خمس مرات في اليوم وهي تسمى الصلوات الخمس وما أسماؤها يا أبي؟ صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء لماذا فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين؟ الصلاة لها فوائد كثيرة بعضها نفسية وبعضها اجتماعية يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكنها قبل كل شيء صلة خاصة بين الرب وعبده أريد أن أتعلم الصلاة يا أبي تعال معي إلى المسجد لصلاة الجمعة حقا يا أبي ما أعظم سعادتي لأنني سأكون من المصلين